بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ وَجَاءَ فِنْعَونُ وَمَا قَبْلَهُ وَالْمُتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَ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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكه واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَانِيَةَ يومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْ قَرَأُوا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيًا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هن من بما في من أعطي كتابه بشمالي، فيقول يا ليتني لم أت كتابيا، ولم أدر ما حسابيا. يا, يا ليتها كانت القاضية، ما أغن عني ماليا، هلك. جعيم صلوا ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسنقول إنك كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 يَصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلٍ تزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ